وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ أَوْ ضُرُونَ مِنْ ضَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفُزَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 من الجئي يومئذ وما لكم من كثير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفذا إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذقنا الإنسان مننا رحمة فرح بها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 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم